بسم الله الرحمن الرحيم والناصرين إلا الانسان الذي خسر الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتنصروا الحق وناصروا بال